وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 نخلتي قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهززي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 وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا هُنَاجِيًا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيهن ما له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 فإنما يسرناه بليسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدّاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا